دين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهونهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون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 ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يعقلون؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إن هو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يوم وعرفوا في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينين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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ